اقرا واكتب اقرا واكتب <تصفيق> <أوكو بيز. تصفيق> <أوكو بيز>. <تصفيق> واحد واحد <تصفيق> بير. بير. المكتب, مكسور. <تصفيق> المكتب مكسور مسا <تصفيق> كريقتر اثنان اثنان اكي. اكي. المدرس جديد. المدرس جديد. يندر. <تصفيق> ثلاثة. ثلاثة <تصفيق> القميص وسخ. القميص وسخ. وسخ. قميص Süt soğuktur. سُتْ المسجد مفتوح. صَوْقْتُر 5 5 الْمَسْجِدُ مَفْتُوحٌ الْمَسْجِدُ 6 بُيُكْتُر. تَشْبُيُكْتُر. سبعة. سبعة. اللبن بارد. اللبن بارد. سُتْ صوكتر. سُتْ صوكتر. والماء حار والماء حارٌ. وسُو سَجَّكْتُر. وسو سجكتر. ثمانية. ثمانية. الإمام جالس. الإمام جالس امام oturandır. امام والمدرس واقف والمدرس واقف. ذا ayaktadır. القمر بعيد القمر بعيد اي المنديل نظيف. المنديل منديل تمزدر. من